من مرضاها مع الذين اتقوا ونردونهم محبينين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 سارعوا إلى مرضاته بفعل محابه وتجنبوا غضبه ومساخطه بترك ما نهاكم عنه وحرمه عليكم أيها المسلمون نواصل السلسلة التي وعد بها ما يتعلق بمعوقات الاستقامة على دين الله وما يجعل العبد ينحرف عن الجادة الكلام عن المعوق الثاني الا وهو الشيطان ويكفي لتصور أنه شر عظيم وأنه يسارع إلى إغواء بني آدم وصدهم عن سبيل الله يكفي هذا الوصف له الشيطان ليعلم أنه شر وأنه متمرد وأنه خارج عن الجادة والطاعة وأنه مبالغ في ذلك مع ما عنده من الحسد والكبر والإباء ونحو ذلك مما يكون مرشحاً وسبباً عظيماً لإغواء بني آدم. لقد أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نعم هو عدو لنا ظهرت عداوته من قبله لآدم عليه السلام لما أمره بأن يأكله من الشجرة التي منعه الله عز وجل أن يأكل منها وزين له أكلها ووصفها بأنها شجرة الخلد وأنه يجد بذلك خلدا ويجد ملكا لا يبلى زين له حتى أنساه أمر ربه جل وعلا فاكل منها فعندئذ ظهر جزاء فبدت لهما سوءاتهما وطفق اي ادم وحواء ادم عليه السلام لما أكل من الشجره اول امر بدت لهما سوءاتهما ثم بعد ذلك امر الله عز وجل الأبوين بأن يحبط إلى الأرض اخراجا لهما من الجنة بسبب ما وقع فيه من أكل الشجرة ثم تعهد الله عز وجل بإنزال الكتب وإرسال الرسل مع بيان خطر هذا العدو فاتخذوه عدوا نعم هو كذلك يزين ويمني ويسوف حتى يقع العبد في طول الامل وفي ترك العباده ونحن ذلك يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا يسبب للعبد غفله عن طاعه ربه ونسيانا لما هو مهم واهم ويسبب له نسيانا عن غاية عظيمة وعن أجل آت نعم ذلك مما يوقع الشيطان فيه الناس استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله نعم الشيطان يوصل العبد إلى ذلك ينسي ويقع العبد في الغفلات واستحواذه بحيث يستحوذ عليه قلبه وسمعه وبصره فالقلب يمتلئ من الشهوات المحرمه ومن الشبهات التي يلقيها الشيطان في اذن اوليائه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا فيزين للناس الباطل ويلقي الشبهات ويجد من أوليائه من الانس من يزخرفها ويظهرها في قالب الحق ويظهر الباطل في قلب ويظهر الحق في قالب الباطل ولذلك تجد كثيرين من الناس منحرفين عن الجادة عن دين الله جل وعلا بسبب أن العبد فتح على نفسه باب شر واتبع خطوات الشيطان وقد نهي عن اتباعها لا تتبعوا خطوات الشيطان وذلك أنه لو اتبع خطوات الشيطان ضل عن, عن السبيل فكذلك ربما ايضا مع تزيين الشبهه والباطل ربما زين لاوليائه من الانس بان الناس بوجه طليق ويظهرهم بمظاهر التفخيم حتى يقبل ما عندهم وربما القى في نفوس الناس بغضا وكراهيه لاهل الحق ربما رأوهم عابسين ربما رأوهم لا فهم لهم وربما رأوهم متخلفين ونحو ذلك كل ذلك من تزيين الشيطان للناس فالشيطان يستحوذ على العبد فيؤثر عليه في قلبه في فهمه في إراداته فيبغض ويكره الخير وأهله ويحب الباطل وأهله فذلك من استحواذ الشيطان على قلب الإنسان وربما أيضا استحوذ عليه في سمعه فيسمع منكرا وباطلا ومنه ما يتعلق بمزامير الشيطان وأجلب عليهم بصوتك فهنا الغناء المحرم من وسائل الشيطان لإغواء بني آدم فكل غناء تصاحبه الموسيقى فهو حرام ولو كانت كلماته حسنة وكل غناء ايضا في كلماته باطل وإن خلا وتجرد عن أدوات وآلات الموسيقى فهو حرام أبيح للناس الدف والكلام الحسن في عرس ونحو ذلك ولم يبح بإطلاق فالغناء رقية الشيطان ليقع الناس في الزنا إذا فهذا مما يستحوذ به الشيطان على العبد فيسمع الباطل يسمع الغناء يسمع الغيبة والنميمة يسمع كل باطل ويحبب ذلك إلى نفسه يستحوذ عليه في عينه خاصة فيما يتعلق بالنساء فإن الشيطان له من عين ابن آدم نصيب فيطلق العبد عينه فيقع في النظر إلى ما حرم الله جل وعلا وقد أمرنا بغض أبصارنا قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والخطاب وجه للمؤمنات كذلك يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم فالشيطان من هذا السبيل له على ابن آدم نصيب عظيم جدا إذ يزين للإنسان الشهوة المحرمة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومه والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا فهي مزينه للإنسان فيزيدها الشيطان وينفخ فيها حتى إن كثيرا من الشباب لا ليتفخم عنده الأمر ولا يجد أهم منه فيسعى إليه بطريق محرم فيقع في الزنا ويقع فيما حرم الله جل وعلا ذلك من استحواذ الشيطان على العبد يدخل له عن طريق النظر إلى قلبه فيتضرر قلبه وإن في الجسد مضاح. إذا فسدت فسد سائر الجسد على وهي القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس مع هذا كيد الشيطان ضعيف كما أخبر الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وهو مع ذلك سلطانه فقط على الذين يتولونه ليس له سلطان على الذين انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ولذلك يا عبد الله حتى تتحرز من هذا العدو القاعد على الصراط المستقيم ليحرف الناس عنه فعليك بالايمان بالله جل وعلا ورأس ذلك أن توحده أن يمتلئ قلبك تعظيما لله وحبا لله جل وعلا فتخلص له الدين وتعبد الله رب العالمين ولا يكن لعباداتك نصيب لاحد فيها قط لقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إياك أن يقع منك خلل في هذا الباب فآمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليك بتقويه التوحيد بتدبر أسماء الرب وصفاته وبالتلاوة كتابه وبالإكثار من عبادته وذكره ثم ثانيا يا عبد الله عليك بقوة التوكل على الله الذي فيه تفويض الأمور إلى الله جل وعلا باعتماد القلب على الله ثقة بالله مع اعتقاد كفايته اليس الله بكاف عبدها فيعيها الناس عليكم بقوة التوكل على الله إنه ليذهب مادة الشر التي يلقيها إبليس على قلب الإنسان قد يخوفك من أعداء الملة والدين إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوني وخافوني فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين نهانا عن الخوف منهم وأمرنا بالخوف منه جل وعلا ثم بين الله سبحانه أن مما يدفع به تخويف الشيطان لابن آدم أن يتوكل على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله حقق التوكل على الله جل وعلا في أمر دينك أساسا وحقق التوكل على الله في سائر أمورك في معاشك في كل شيء في مواجهة أعداء الملة في صد هذا الشيطان حتى لا يغويك عن الجاده وعن الصراط أيها الناس لا بد ثالثا من العلم فالعلم باب عظيم لصد الشيطان ولقمعه فالشيطان يستغل جهل الناس فيزين لهم الباطل فلو وجد الناس على علم صعوب عليه وتعذر عليه ان يأمرهم بمنكر خاصة مما يطلب فيه العلم أما رأينا كيف اغوى أول زمرة من الناس فأوقعهم في الشرك مع أن الناس قضوا عشرة قرن ما بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام لم يقع شرك قط وجد الناس على علم بربهم وتوحيد الله رب العالمين فلما وجد نوع جهل بدأ بذرائع الشرك ووسائله ولم يبدأ بالشرك لما مات رجال صالحون أوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم وعكفوا على قبورهم فاجتمعت لهم فتنتان فتنة الصور والتماثيل وفتنة تعظيم القبور ثم لما مات حتى هؤلاء قال ابن عباس فلما تنسخ العلم عُبدت بدأ الشيطان بذلك أعني بذرائع الشرك، ثم لما وجد الناس على جهل تمكن من أن يأمرهم بالشرك فوقع أول الشرك في البشرية عبد مع الله جل وعلا غيره وما زال الشيطان يغوي الناس ويأمرهم بالباطل ويأمرهم بالفحشاء ويأمرهم بالمنكر ويخوف الفقر إن الشيطان يأمر بالفحشاء إن الشيطان, يأمركم بالف... إن, الشيطان يعدكم... إن الشيطان يأمركم بالفحشاء ويعدكم الفقرة والله يعدكم مغفرة منهم فالشيطان يأمر بالفحشاء ويعد الناس بالفقر إن أرادوا الصدقة خوفهم الفقرة وإن أرادوا البذل والعطاء خوفهم بذلك ولكن في قلب المؤمن قوة من دين وإيمان يعرف أن ذلك من خطوات الشيطان فيا ايها الناس عليكم بالعلم العلم بالشرع والعلم بخطوات الشيطان قال أهل العلم إن للشيطان خطوات يبدأها أولا إن وجد سبيلا لأن يقع العبد في الكفر والشرك سارع إليه فإن لم يجد إلى ذلك طريقا فإنه ينزل به إلى الكبائر فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا نزل به إلى الصغائر فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا فإنه يشغله بالمفضول عن الفاضل نعم يشغله بالمفضول عن الفاضل قد يكون ذكر لله جل وعلا ويوجد ما هو خير منه لمناسبة الوقت أو لأنه أكثر اجرا فيصيف عنه ليشتغل بغيره وقبل ذلك معذرة قبل أن يوقعه في الكبائر فإنه يسعى إلى إيقاعه في البدعة لأن البدعة يظن سالكها أنه على هدى فيصعب تخلصه منها فيستمر عليها بخلاف صاحب المعصية، فإنه يدرك أنه على معصية، وربما حدث نفسه ويمني نفسه بتركها، ولذلك كانت البدعة شرا من مجرد المعصية من هذا الباب، لأن صاحبها يظن أنه بذلك متقرب. إلى الله جل وعلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عابده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر المسلمين فكما ذكره شيء مما يتقي به العبد الشيطان ويكون من مقامع الشيطان من توحيد الله رب العالمين ومن التوكل على الله جل وعلا ومن المعرفة ما يلزم العبد أن يأتيه ومن معرفة الشريعة عموما وخصوصا ومن معرفة خطوات الشيطان حتى لا يتبعها الإنسان مع ذلك عليه بالإخلاص لله جل وعلا عليه بالإخلاص لله جل وعلا فإن الشيطان آيس من مخلص لله رب العالمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوين أخبر الله جل وعلا في كتابه أنه أخبر إبليس من قبله بأنه لا سبيل له على أهل الإخلاص والديانة فأخلص أعمالك كلها لله جل وعلا وارج ثوابها من عند الله وإياك وأنت رائيا وإياك أن تسمع وإياك أن تجعل أعمال الآخرة لطلب الدنيا إياك أن تقع في الشرك بالله جل وعلا فصاحب الشرك ليس مخلصا لله جل وعلا دينهم. كما أن المرائي والمسمع والذي يطلب عرضا من الدنيا بأعمال الآخرة ليس كذلك من أهل الاخلاص. إذا فالإخلاص من مقامع الشيطان ثم أيضا من مقامعه أن نكثر من عبادة ربنا جل وعلا وأن نصبر على ما يفوت النفس من شهوات الدنيا وملذاتها من مال ونحو ذلك لا بد من صبر صبر على المكاره وصبر على الطاعات وصبر عن المعاصي خاصة مما قد تهواها النفوس فعلى العبد ان يصبر واستعينوا بالصبر والصلاح فيستعين العبد بصبره بصلاته حتى لا يجد الشيطان إلى العبد سبيلا الاعتناء بالفرائض اولا ثم الاكثار من النوافل والمستحبات حتى لا يجد الشيطان إلى العبد سبيلا مما يكون أيضا من مقامع الشيطان. أن تكثر من ذكر الله جل وعلا وخاصة قراءة كتابه وبالاخص ما ورد فيه النص بأنه مما يطرد الجن والشياطين فمن ذلكم أن تقرأ في البيوت سورة البقرة فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهبت الشياطين يرجى للعبد السلامة من وسوسته وإروائه فعمل على طردها من البيوت وكذلك من قرأ آية الكرسي عند نومه وقد جاء في الحديث لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان إذا قرأتها وخاصة لو كنت على طهارة وذكرت اسم الله جل وعلا وقرأت هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله لا يقربك شيطان ولن يزال عليك من الله حافظ وبذلك تقمع هذا الشيطان ربما أن للشيطان مدخلا عظيما عند نوم الإنسان وعند جنابته وعند غفلاته فاعمل على بذكر الله جل وعلا واشتغل به ففي النوم يذهب شعورك كثيرا فبحاجة إلى أن تأتي بشيء يندفع به شر الشيطان ومن ذلكم أن تنام على طهارة وان تقرا هذه الايه المباركه من كتاب الله جل وعلا ثم ايضا كما سبق ذكره من الاكثار من العبادات ومن العلم واشير هنا الى علم خاص الا وهو العلم بما عند الله جل وعلا من الجزاء الحسن فاذا اغرى الشيطان بمرأة حسناء ليست بزوجة لك ولو خوف بفقر كما سبق ذكره الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء عندئذ اعلم ان ما عند الله جل وعلا خير مما فاتك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسقين وَأَنَّمَا ما عند الله يوم القيامه خير مما في هذه الدنيا بل ازرع لاخرتك فابذل المال وجاهد النفس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وهذا من الاستعانه بالله جل وعلا وإنه لمقمع عظيم على هذا الشيطان استعذ بالله احتمي به والتجع إليه معتقدا أنه يحميك ويكفيك من كل شر فالله جل وعلا هو المستعاذ به سبحانه وهو الذي تستعذ به دون غيره العلم بما عند الله من الجزاء الحسن وفي المقابل العلم بأنواع العقوبات المنتظرة في الآخرة التي لا يطيقها الإنسان أيها الناس فمن يقوى على إطاقتها من كان يقوى على إطاقتها فليعص الله ولكنه لا يقوى إذن فلا يعص الله جل وعلا وإن الآخرة لاتيه وإياكم والغفلات عباد الله ثم ما أذكر أخيرا قد يجري بين أهل الاستقامة من تحريش الشيطان ما يفسد عليهم اجتماعهم وما يوقع بينهم العداوة والبغضاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لخير الناس في زمانه بأن الشيطان قد أيس من أن يوقعهم في الشرك قال ولكن في التحريش بينهم في التحريش بينهم فالشيطان يحرش بين أهل الإيمان ذا ينقل كلاما سيئا فيكون نماما وذاك يبهت الآخر وذاك يقول كلمة محتملة فتحمل على شر الوجوه وذاك يحسد فلالا فيتمنى أن يقع في زلة لينشرها وليفضح صاحبها إلى غير ذلك مما يجري من التحريش بين الناس فتنفر القلوب بعضها عن بعض وبذلك يجد الشيطان سبيلا على الناس يوقع بينهم العداوة والبغضاء وقد يتقاتلون فيما بينهم أيضا بسبب تحريش وقع من الشيطان على من على من فيهم دين وخير على من فيهم دين وخير وربما كانت له وسائل أخرى بأن يوقع إنسانا شهوة في شرب خمر أو شهوة في مال فيقع في ميسر في ربا في قمار في خيانة أمانة في سرقة فكل ذلك من الباطل ومما له جزاء في الدنيا قبل الاخره وقد يشرب الخمر فيسب ويغيب عقله فيقول هجرا وقد يقول كفرا وقد يرضى الفاحشه في اهله بسبب خمر او مخدر او نحو ذلك عباد الله ان وسائل الشيطان لاغواء بني ادم كثيره والمهم بعد معرفة خطواته أن تتجنبها أن تؤمن بالله ربك وأن تعظمه وأن ترجوه وأن تقصده بأعمالك وأقوالك وبقلبك حتى لا يجد الشيطان سبيلا إلى قلبك إياك أن يستحوذ عليك الشيطان فإياك والوقوع في المعاصي وإياك وتمن النفس للباطل وإياك والغرور استعذ بالله من الشيطان الرجيم اصبر وتوكل على الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم تذكر الدار الآخرة تذكر الموت والبلا تذكر الجنة والنار لعل ذلك مما تقمع به هذا العدو الذي لك بالمرصاد ولا يحب أن يتركك أبدا في أول حياتك إلى وفاتك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 اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى ونعوذ بك اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرونا اللهم إنا نسألك السلامه يا رب في ديننا ودنيانا اللهم جعلنا مؤمنين بك مخلصين لك متوكلين عليك اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم وأعذنا من شره وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم السلام